فَلَمَّذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيْنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَأَحَقَّ بِهِمْ ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ